Allahu akbar Allahu akbar Hussein Hussein Allahu akbar ash-shabab Allahu akbar Allahu akbar jays min طمع الجبين واسبه مصاب الحسين خنانه لطمع الجبين واسبه مصاب الحسين دسام طاح على التراب الله أكبر دسام طاح على التراب الله أكبر طاح شبل الحسن مدني على الوطية <تصفيق> <الوطنية تصفيق> لو اقلوب <تصفيق> النساء <الهاشمية تصفيق> احشب للحسن مجنا للوطيه والواقلب ولو الهاشميه خلوا عش المصطفى هاي المسييه خلوا عش هو ينشيب الحسن ويه عاشب ومصاب الحسن هآه من هذا المصاب والله أكبر الله أكبر عاشب الله أكبر الله أكبر جاسمي سيبو مصاب الحسين أنا نظم عالجبيد سيبو مصاب الحسين لسام طاح على التراض الله أكبر لسام طاح على التراض عمي قاسم شرده قولا صاحب والسرداد وعيونة بتجير عمي قاسم شرده قولة للحسين ما شفت قريزة فاهبتفان ليلة خلي على الوينين ما مصاب الحسين قلب من القهر ذاب الله أكبر Allah Allah Akbar jase miliy al-ta'al khanje nabu har jabin ashibu musabari husayn annalghum al jabin ashibu musabari husayn asan fa ala al Allahu Akbar asan fa ala al-tarab Allahu وسل حسين ابن طمكم يا شباب صيروا كلكم قسم بهذا المصنع وسل حسين ابن يا شباب زيروا كلكم قاسم هذا المصاب بيا ذنب وذروا جسماء للتراب بيا ذنب وذروا جسماء للتراب ابتش من دماء يا غير قاسم ومصاب الحسن يافق الجاسم عذاب الله أكبر يVamos saborear o ser, Ana, ele dom algo a beber, ajebo mas saborear o ser, essa dança ala terra, Allahu Akbar, essa نشوف حسين من شهر صال صالح جاهو بطنه، نخلهني. روحوا يطيح ظل على القاسم حزين ابو صابر حسين هو بسن الله اكبر الله اكبر يا شباب الله اكبر جاسي من الليلة والدار خنن الطمع الي جبين خسب مصاب الحسين خنن الطمع الي جبين خسب مصاب الحسين دلسان طاح علي, على التراب الله اكبر دلسان طاح علي التراب الله اكبر <تصفيق> من وقع قاسم ربي هت... <تصفيق> <تصفيق> <مي> هويت <تصفيق> <تصفيق> عمي نففت الوصيب ما نسيت من وقع قاسم هدف عمي هوات عمي نففت الوصيب ما نسيت عمي هم ما نبيكتي وحدك بوقيت عمي همك بكي وحدك بغات ما عين من ناصر صارت مصابه الحسين خضاب الله اكبر صارت الحنه خضاب الله اكبر يا ابو مصابر حسين انن هله طمعي الله الله اكبر التوزيع والهندسه الصوتيه عماد المله وخالد الحكامي كلمات الشاعر الحسيني المبدع مصطفى الطيب أداء الرادود الحسيني أحمد الموالي مونتاج وغرافك اسماعيل السلامي